وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ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 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملكون فيكون معه نذيرا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 انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ Tajiri min tahtiha al anhar, wajjallak qusurah. Bal kathabu bil sa'ah, wa'atadna liman kathab bil sa'at sairah. Ida rauthum min makanim bagidin, semgulahat سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ادعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذالك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لنا أن اَخِذٌ مِنْ دُونَكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَهَا نَصْرًا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 لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عتو والكبير يوم يرون الملائكة لابو شرا يوم إذ لل مجرمين ويقولون حجرا من عمل فجعلناه هباء أم ثورات أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن ما وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، ما شر ما كان. أولئك شر مكم كانوا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلن اذهبا إلى وقوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما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 Am tahsib an akther houm yasmaun ou yagqilou? Inhum illa k al anam. Inhum illa k al anam, balhum azzal sabilah.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 لنحييه به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعمه وأناسية كثيرا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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بي بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش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 كَرَأَوْا أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لربهم وال الذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم رب نصرف عنا عذاب جهنم ما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أَفْقُوا لم يُسْرِفُوا ولم يَقْتُرُوا وكان بين ذلك قوامًا والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون Wala yaktulunan nafsa Lati harroma Allah Illa bilh haqq Wala yaznun Womenn yafعل ذلك Yalqa athama Yudha'af له Al-Azaab Yawma al-Qiyamah Wala yaktulunan nafsa Wala yaktulunan nafsa